Bella أطرافه مذعان وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نور الإرشاد تؤشاقي مجنحات در بنا حاضر الاقوام در بنا حاضر الاقوام والبادئ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة نعيش مع سيد الخالق صلى الله عليه وسلم في فجره الجديد ودراسة عن منهجه في الدعوة صلى الله عليه وسلم عن طريقته كيف كان يدعو الناس ما هو المنهج الأسلم الذي سلكه صلى الله عليه وسلم في إقناع المتبوعين في دعوة الناس أجمعين إلى دينه الجديد ما هي الأخلاق والصفات التي قام بها صلى الله عليه وسلم حتى هدى الله على يديه هذه الملايين وهذه الشعوب وترك صلى الله عليه وسلم من الأثر ما لا يتركه مصلح ولا مجدد غيره عليه الصلاة والسلام منها تحديد الهدف فإنه صلى الله عليه وسلم من أول يوم من أول لحظة أخبر الناس بما إذا يريد عليه الصلاة والسلام ليس هناك في دعوة صلى الله عليه وسلم أحادي ولا طلاسم ولا رموز ولا غموض هناك وضوح قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وكف عليه الصلاة والسلام على الصفا وأعلن في الناس أن يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله يدعو الصغير والكبير يدعو في الليل عليه الصلاة والسلام وفي النهار إذا جلس مع أحد الناس منفردا معه قال قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اشهد أن لا إلى الله وأني رسول الله إذا تكلم صلى الله عليه وسلم في جماعة من الناس في السوق أو في محفل أو في نادي أو في الحرم تكلم بهذه, بهذه الدعوة فدعواته صلى الله عليه وسلم كانت منضبطة وكانت مختصرة وكانت واضحة وكان الهدف معروفا للقاصي والداني لم يغير صلى الله عليه وسلم من طروحاته أو لم عليه الصلاة والسلام يقدم كثير من القضايا فيجعلها في زحمة أو يجعلها مجتمعة مرة واحدة او يكثر على الناس كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وهذه لا إله إلا الله كانت معه سنوات هذه القضية وهذه المسألة وهذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى عشر سنوات وهي مع سيد الخارق صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا سرا وجهارا في المجلس الدعوة الفردية مع الرجل مع المرأة مع الصبي. في السوق في النادي في الحرم في كل مكان ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحمل كثير من الكتب أو كثير من الأفكار التي يزحموا بعضها بعضا وينسي بعضها بعضا ولذلك فهم الناس هذه الرسالة وكانوا يعني يعلمون أنه يدعو إلى هذا وكانوا يخبرون من ورائهم بهذا الهدف الذي حدده عليه الصلاة والسلام لذلك ينبغي على الداعية أن في السامعين والمدعون في غموم ما عندنا غموم في الإسلام ولا طلاس نحن ديننا واضح وليس عندنا أشياء نخفيها وأشياء نظهرها الواجب أن يكون طلبة العلم والعلماء والدعاء باطل كظاهرهم ما يقولون في المجالس يقولون العامة يقولون في وسائل الإعلام يدعون إلى هذا الدين يدعون إلى الإيمان إلى توحيد الباري سبحانه وتعالى إلى الرحمة إلى العدل إلى صلة الرحم. إلى تذكية النفوس هذا هو المنهج الصحيح ومنها من المعالم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوح والبساطة كما قلت لكم واليسر قال سبحانه وتعالى وَنْ يَسْرُكَ الْيُسْرَى فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن معقدا في دعوته ولم يأتي بأدلة كأدلة الفلاسفة التي لا يدركها إلا العقلاء أو لا يدركها إلا العباكرة كانت أدلة دعوة عليه الصلاة والسلام سهلة ميسرة واضحة حتى الاستدلال على الوحدانية السماء والأرض الحمد لله الذي خلق السماء والأرض وجعل الظلمات والنور ليس هناك أدلة كأدلة الفلاسفة من التمانع والتعارض والماهية والجوهر والنسبه ونحو ذلك لا كانت أدلة يفهمها الحاضر والبادي والكبير والصغير فيها من الوضوح والعيان حتى إنه أن الله سبحانه وتعالى أيده بأدلة كونية وشرعية والأدلة التي أيد الرسول الله عليه وسلم هي التي أماما التي يراها الناس الجبال الشجر البهائم السماوات الأرض القمر الشمس النجوم الكواكب يقول من خلقها من أبدعها من صورها من زينها إذا شهدتم أن الله خلقها أجل فاعبدوا الواحد الأحد من يستهل العبودية من الذي خلقكم من الذي يعطاكم الأسمع والابصار هذه الأدلة الواضحة فينبغي على طالب العلم والداعية أن يسلك الأدلة الواضحة ولا يأتي بأدلة محتملة ولا أدلة غامضة ولا يذهب إلى كلام ليس بوضوح ولذلك بعض المتحذلقين وبعض المتعرضطعين يرى أن يقول أن الوعظ أنه مكشوف هذا وعظ ميسر بد من كلام فكري عميق وكلام متعوب عليه علشان يطلسم على الأمة ويلغز على الناس ويبتعد عن الوضوح الذي هو من منهج الشريعة حتى إن الشاطبي مثلا في الموافقات يرى أن كلام في الشريعة يلقى على عواهنه وأن الشريعة سمحة وأنها ميسرة كما قال سبحانه وتعالى وأن يسرك اليسرة قل ما أسألكم عليه أجر ومعنى من المتكلفين ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة وكان يقول صلى الله عليه وسلم أوثيت جوامع الكلمة واختصر لي الكلام اختصارا حتى كانت فطبه صلى الله عليه وسلم ميسرة سهلة لم تكن كما نفعل أحيانا أو يفعل غيرنا محاضرات طويلة ودروس طويلة ومملة ومكررة كان يقول الكلمة صلى الله عليه وسلم فيحيي بها الله القلوب ويفتح بها الأسماع والأبصار والأرواح حتى أنك تجد بهدي صلى الله عليه وسلم عدم التطويل وكان يقول الصحابة كان يتخولنا صلى الله عليه وسلم بالموعظة كراهية السام علينا لم يكن يعظهم دائما ولا يدرسهم دائما أحيانا يتركهم حتى يستاقل لحديثه فيدلف عليهم فإذا حديثه كالغيف على الأرض المحتاجة العطشة الضامعة يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصح مسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه وفي رواية انتغير الصحيح فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة فما كان يطيل صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالفكرة بالمسألة التي يريد أن يقولها في كلام قليل مختصر فيجمع فيجعل الله فيه من الحكمة ويجعل الله من الفائدة ماء راحة السامة بخلاف المتأخرين الذي يطول أحدهم يتكلم ساعة وكأنه ما قال شيئا ويدرسك يعني يلقي عليك من الكلام ومن التفاصيل ثم تخرج من الدرس ومن حاضرة وأنت تقول نفسك ماذا استفدت فلا تجد شيئا كان كلامه صلى الله عليه وسلم مباركا مختصرا واضحا عميقا مؤصلا انظر الآن إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل مريء ما نواك هل أحد لا يفهم هذا الكلام؟ هل سمعتم بأفصح من هذا الكلام؟ مثل يقول صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء عرفك في الشدة كلام واضح عميق مفيد يفهمه الحاضر والبادي والكبير والصغير والذكي والغبي يقول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن بالله عليكم من الذي لا يفهم هذا الكلام؟ من الذي يصعب عليه هذا الحديث؟ فكان صلى الله عليه وسلم يسلك الوضوح في دعوته وأنا أريد من إخواني طلبة العلم والدعاء ومثقفين أن يبتعدوا عن الغمزية وعن عن طلسمة الكلام وعن الذي والتحذرق الذي هو تنطع بمعنى الكلمة حتى يقول أبو الطيب المتنبي عندما يحصل النجاح مع الطبع وعند التعمق الزلل نهينا في الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتعمقون هلك المتشدكون هلك المتفيهكون هذا التنطع والتكلف وإخراج الحروف من أقصى الحلق وشدة القلق له إلى أن يقلق الرأسه وبروسه وأسنانه وإذا صلى بعضا بالناس صلى شق على نفسه وشق على المأمومين حتى تجده يتكلف صوتا غير صوته ويمطمط الحروف ويطول بهم حتى يكرهون الوقوف وراءه يا إخوان هذا دين سماحة هذا دين يسر المعلم الكريم صلى وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة ويقول إن الدين يسر ولن يشدد دين أحد لغلبه فالرسول الله يقول هلك المتنطعون مثل من يخطب فيشدد على الناس ويطول في الخطابة ويدخل في تفصيل التفاصيل ويرهن الناس يوجد من الخطباء الآن تصدقون من يخطب يوم الجنعة ما يقارب الساعة وهم قليل لكنهم موجودون موجودون في الأمة ساعة يرهن الناس يرهن المريض في المسجد يرهم المتعة يرهم كبير السن يقيد أهل الحاجات على أعمالهم يكره الناس في المسجد في الخطابة في الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين إن منكم منفرين من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف والكبير وذا الحاجة هذا سيد رخان صلى الله هذا صاحب الشريعة الذي يعلمنا كيف نخطف بالناس كيف نصلي بهم فكان صلى الله عليه وسلم يسلك اليسر وما ولا يحب التكلف ولا يحب التعمق ولا التنطع الذي يسلكه بعض الناس ولهذا ما يصلح الإنسان يكون على سجيته وعلى فطرته وعلى أريحيته لا تتكمل شخصية غيرك لا تكلف نفسك شططاً لا تتعب عباد الله لا تكون سببا لتعذيب الأمة لا تنفر الناس عن الإسلام وعلى المسجد وعلى الصلاة تحببهم. تحبب بينهم يا أخي خفف عليه عليهم, عليهم بشرط لا تسيء الصلاة لا تنقص الصلاة لكن خفف على المسلمين كما يقول صلى الله عليه في السنن عند أبي داود واكتدي بأضعافهم يقول للإمام لأحد الأمة عمر بن سلمة من الطائف ثقفي واكتدي بأضعافهم يقول انظر أضعف الجماعة أضعف أهل المسجد فاكتدي به يعني صبر أنت في النشيط والقوي في المسجد في الناس من هو مريض مصاب بأمراض مزمنة لا يستطيع الوقوف على أقدامه في الناس من لا يستطيع أن يواصل في المسجد عنده سلس عنده أمراض مزمنة فيحتاج الإمام إلى أن يكون عنده من الفقه باكتداء بسيد الخلق صدره السبب الرسول صلى الله عليه وسلم سلك في رسالتي أنه كان سيرة ناصع عليه الصلاة والسلام فهو صلى الله عليه وسلم سيرة كل عدل حياته كل عدل وصدق ووفاء ورحمة ومحبة لأن بعض المصلحين حتى إذا قرأت تجد جوانم مظلمة تجد أنه أخطأ مرة تجاوز في الحكم ظلم مرة من المرات يمكن عنده إصابات وعدل لكن حصل منه تجد عثر في, في مسألة تجد أخطأ على إنسان لكن سيد الخرط صلى الله عليه وسلم كل حياة كل حياتي لأنه نبي معصوم لا ينطق عن الهوى ولا يقول بغير تسديد وإرشاد ولا يفعل فعلا مخالفا للحق والعدل والصواب لأن الله جعله نبيا مرسلا عليه الصلاة والسلام فكل حياتي عدل وصدق ووفاء وصيرته كلها سيرة مجيدة مسددة مرعية من الله سبحانه وتعالى الرسول عليه السلام في دعوتي لم يتنازل عليه الصلاة والسلام لأنه والسلام مات بمشروع عرضي هو أتى صلى الله عليه وسلم من أجل قطعة أرض حتى يعني يعطي ما شاء ويترك ما شاء هو أتى صلى الله عليه وسلم على من أجل يجمع مال حتى يعني ربما تنازل في صفقة تجارية مثل ما يفعل بعض الشركات تجد عندهم يعني تنازل في, في العقود وفي المفاوضات ويقول يعني زودوا أحيانا أو نقصوا أو ساعدونا على صلى الله عليه وسلم ما أتى سياسي في قامة الدولة حتى مثلا أحيانا يراعي الدولة المجامرة في الحدود و ينقص من الحد أو يزيد أتى الله سلم بإصلاح العالم على منهج التوحيد والإيمان ولذلك الرسول الله سلم التنازل مع المشركين حاول يفاوضوه ولو فاوض لو أن الرسول الله سلم تنازل كان عرف أنه ليس برسول من عند الله لأن الذي بعث من عند الله لا يتنازل عن مبدأ الحق بعث بالتوحيد والإيمان حتى يقول سبحانه وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون في يقول تمنى يتمنى المشركون أنك تلائن يعني حتى يلائنون أنت لو تنازلت معهم تنازلوا معك أنت لو قربت منهم خطبة قربوا لكنك أنت بعثت بهدف محدد بعثت برسالة يعني منضبطة معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله أخرجوا من الشرك أتركوا الوثنية لا تسجدوا الأصنام عبدوا الله وحده فهم يقولون شوف الصلح شوف انظر الغباء والحمق فيهم نعبد إلهك سنة وإلهنا سنة كيف هذا؟ يعني الرسول الله سنة عبد الله والعزة وهم سنة عبدون الله فأزدل الله المفاصلة وآية يعني البراء وآية يعني الوضوح والفرقان قل يا أيها الكاهرون لا عبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين هذا الوضوح لا يمكن أبدا إما أن تدخلوا في دين الله عبادا موحدين مسلمين وإلا فهي المجابهة وهي النهاية لكم وهي السحق هزيمة في الدنيا والنار ستنظى في, في الآخرة فلهذا صلى الله عليه وسلم لا يعرف المهادنة في المبدأ الحق والتنازل عن ما يدعو عليه الصلاة السلب ولا قيد المله من هذه صلى الله عليه وسلم في دعوته الأدب الجم والبعد عن الشتائم لم يكن صلى الله عليه وسلم فضا غليظا ولا شتاما ولا صخابا لم يكن عيابا عليه الصلاة والسلام الأعداء قبل الأصدقاء الشهدونهم لم يجرح مشاعر أحد أنا أرجوكم بتجرد طالعوا في قاموس السنة يعني في كتب السنة وداوين الإسلام التي فيها حادث رسول الله عليه وسلم وآثار رسول الله عليه وسلم ليس فيها كلمة نابية لا عرف الشتم عليه الصلاة والسلام حتى مع العدو مع, مع الذين واجهوه بالسيوف والذين قاتلوه كان صلى الله عليه وسلم عفل كان سليم اللفظ عليه الصلاة والسلام وهذه شيمة العظماء العظماء يتكلمون بالجمل المفيدة العظماء يتعدون عن التجريح والتشهير والقذف والسب إن الرهصاء إن التافهين إن الحقراء هم الذين عندهم قاموس من الأذية وقاموس من الانتقام وقاموس من الشتيمة وانتقاص الآخرين أما الفضلاء فإنهم يبتعدون عن هذه الألفاظ الله سبحانه وتعالى سلم ألفاظهم ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حتى يطالب الأمة صلى الله عليه وسلم يقول قل خيرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت كان لما أوصى معاذ قال ألا أدلك بملاك ذلك كلك الكف عليك هذا ويقول إن الكلمة إن العبد يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ما كان يلقي لها بالا فكان صلى الله عليه وسلم محترما لفظ كان يقسو ألفاظه بأدب جم حتى في غضب صلى الله عليه وسلم غضب في مواقف على صلى الله عليه وسلم فما صدر من إلا الجميل ما صدر منه الحسن القول الأجمل حتى إنه بعث بهذا القرآن الذي يقول الله في القرآن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغو بينهم يقول كل عبادي إذا تكلموا مع بعض أو حتى في الخلاف يقول الأجمل الأحسن اختر الألفاظ البارعة الألفاظ الجميلة الألفاظ التي تكسب الصداقات وتبني جسور المودة, المودة حتى إن الشافع سمع رجلا يقول فحشا فقال اتق الله اكسو الفاظك يعني اختر من, من اللفظة التي تكسوه بحلية من, من ديباج الحسن والسحر الحلال فكان صلى الله عليه وسلم في دعوته صاحب أدب جم لا يؤذي أحدا وكان صلى الله عليه وسلم حتى في القرآن والسنة تعريض بالأمور التي يستحيا منها يعني حتى أولى مستم النساء كناية على الاتصال بين الرجل والمرأة أولى مستم النساء فأي أدب جمع الآن عند قضايا الحاجة قال إذا أتيتم يعني عبر في السنة بإتيان الغائط وفي القرآن إذا جاء حد منكم الغائط وهو المكان المنخفض ويفهم الناس في الخطاب أنه مقصود قضايا الحاجة لكن هكذا من الطهر من النظافة من جمال العبارات فكان صلى الله عليه وسلم أدبه جمع بالله عليكم هل سمعتم رسول الله عليه يعني قال كلاما مؤذيا يعني فاحشا في حق رجل حتى من أعدائه سواء من اليهود أو النصارى أو مشرك العرب لم يقل كلمة صلى الله عليه وسلم فاحشة ولم يقل كلمة تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم تخالف الأذب والذوق لأن الله عصمه الله سدد ألفاظه الله سبحانه وتعالى طهر حتى طهر ما يخرج منه من حديث عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وسلم كما وصف في الحاجة السلام ولم يكون صخابا في الأسواق ما كان يرفع صوته كان يتكلم على الصلاة والسلام بهدوء بقدر الحاجة وكان في حياة حتى يقول أبو سعيد في كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من من العذراء في خدرها حتى ما كان يواجه أحد بما يكره كان إذا وجهه إنسان حتى ولو كان من عدائه وجهه بالبشر وجهه باللين وجهه بالرحمة كسب قلبه حتى يقول له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريضا قلب لن فضل من حولك الآن مثلا في إصحح مسلم أقبل عيادة بن حصن الفزاري الشيخ قبيلة فزارة من غطفان وسمى الأحمق المطاع لأنه أسلم ثم ارتد وكان في فحش وكان يعني جريء في الكلام فلما سمع رسول الله سلم أن عيادة بن حصن يستعذن ورسول الله سلم في غرفتهم من غرفة من الطين مع عائشة رضي الله عنها قال فسمع صوت عينة قال من بالباب قال عينة من حصن الفزاري قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة بئس أخو العشيرة لم يثني عليه صلى الله عليه وسلم فلما دخل بسط له صلى الله عليه وسلم رداءه وأقبل عليه وهوانسه وحياه ولاطفه ورفق به فلما خرج كانت عايشة يا رسول الله لما استأذن عليه قلت ائذنوا له بئس أخو العشيرة فلما دخل عليه لاطفته ورضقت به وانسته قال يا عائشة ان من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه يقول هذا الاشرار يعني احيانا ياطفون الناس اتقاء لفحشهم فاعطاني درس انك اذا خشيت من فحش انسان ومن سوئه ومن تعديه ومن بوادره السيئة فان عليك ان تناطف ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فالرسول الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الأدب, الأدب اللفظي أدب المحادثة أدب التعامل مع الناس حتى أنه قسب صلى الله عليه وسلم الناس ودخلوا فيهن الله أفواجا بهذا الخلق العظيم الرسول الله عليه وسلم في دعوة رفض الإغراء الرسول الله عليه وسلم ما جاء بمشروع عرضي دنيوي ينبني على المصالح المشتركة او مصالح يعني الذاتية حتى يقبل أو يتنازل ليس من عندي هذا الدين الله أرسله الله شرفه الله كلفه برسالة فرفض الإغرام باختصار أرادوا يعطونه الملك قال لا هو رسول الله عليه وسلم لا يريد الملك الرسول الله عليه وسلم ما بعث ملكا ولم يبعث رئيسا بعث رسولا معصوما من عند الله عز وجل أغروا بالزوجة يقول زوجك أجمل فتاة في مكة قال لا أنا بعثن الله برسالة قال نجمعوا لك مالا حتى تكون أغلى رجل في مكة رفض على الصلاة والسلام رسول الله ليس تاجرا ومات يجمع الأموال صلى الله عليه وسلم في جلسة واحدة ولا يذهب بشاة ولا ببعير ولا ببقرة ولا بدرهم ولا بدينار ولا بثوب وما صلى الله عليه وسلم ولم يترك درهما ولا دينارا كل الذي تركه صدقه الأنبياء لم يورثوا لا لم يتركوا ميراثا عليهم الصلاة والسلام إن الذي يتركونه صدقة وذلك الذي أبقى رسولة من درهمات أو بغل أخذ علي ودرعه صلى الله عليه وسلم مرهولة عندي هود في ثلاثين صعب من الشعير ولذلك يقول الشعب ومت درعك مرهونا على شظف من الشعير وأبقى رهنك الأجل لأن فيك معاني المجد أجمعه حتى دعيت أبا العتام يا بطلو فالرسول عليه الصلاة والسلام رفض كل ما يعني الإغراءات الدنيا حتى أنه لم يدرس أصحابه على الإغراءات لم يكن يوم من الرسول عليه الصلاة والسلام يفتح للصحابة يقول إذا يعني لم يفتح لهم شهية المناصب أو الدنيا أو الأراضي أو الدور أو القصور أو الحدائق لم يكن لحده منك سوف تتولى الشام إذا فتحت الشام أو العراق أو أنك سوف تتولى فلسطين أو سوف نعطيك مثلا إيران او تركيا إذا فتحت علينا لا لكم الجنة إن آمنتم أطعتم لكم الجنة حتى يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم حتى ما عندي شيء ولا أملك خزائن الدنيا وليست عندي مفاتح الخزائن وحتى من في منطق القرآن وإنا لن ندري يقول الجن أسر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا يقول أنا نبي وما كان عليه الصلاة والسلام يمنيهم ولم يقول لحدهم اذهب وسوف أعطيك ألف دينار ولا سوف أمنحك مزرعة في المدينة لا لكم الأزر والثوى بحيلهم على الله الواحد الأحد عند الله جنة عرضها السماء في الأرض فكانوا يجوعون ويضمعون تتقطع أقدامهم وأجسامهم وتذهب رؤوسهم مع شفرات السيوف وتتقطع أجسامهم مع أخذات الرماح وتسيل دماؤهم ويفارقون الأهل والوطن والذرية وليس هناك إلى الأجر من عند الواحد الأحد الرسول صلى الله عليه وسلم سلك التدرج في دعوته صلى الله عليه وسلم وهذه الحكمة أن الله صلى الله عليه وسلم لم يقم دورة علمية تدريبية أنه يعطي كل المعلومات في مرة واحدة لا عمر الدعوة 23 سنة بدأ صلى الله عليه وسلم بالقضية القبرى لا إله إلا الله محمد رسول الله العقيدة فلما أصل عقائد الناس في عشر سنوات ودعا إلى ذلك بدأ صلى الله عليه وسلم بدأ يتدرج مع الناس حتى لما أرسل معاذا إلى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كتاب وما ذلك انك يعني قدر الالبيه التي تتكلم فيها اعرف منهم المدعوون مستوياتهم التعليمي اعرف ان اليمن لان عندهم كتاب من اثار التوراه والانجيل في اليمن يختلفون عن جزيره العرب الذين كان في مثل مكه أو الحجاز كان فيهم يعني اميه فهي كل معاذ اجعل في خلدك هذا حتى تتكلم بمنطق الذي يعرف الذي عنده علم ويتكلم مع ناس عندهم علم يحددنا الله صلى الله وسلم الدعوة لم يترك يعني المسألة أن يدخل عشر قضايا وعشرين قضية قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك وأجابوك لذلك هذا إذا ما أجابوه يبقى على هذه القضية معنى الكلام أنك تبدأ بهذا الفصل الدراسي الأول تبدأ بالمحاضرة الأولى اغرس هذا المسألة أول مسألة وابق عليه حتى يفهموا حتى يفقهوا ليكون أول ما تبعهم إليه شاد سؤال لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا أجابوك هذا تنتقل إذا استعد وفهموا فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك مع ذلك أنك تبقى بعد العقيدة الصحيحة والتحيد الخالص تبقى على الصلوات تفهموا طيب ما صلوا تعيد وتبدي حتى ينتهي يعني المشروع الثاني والفصل الثاني والباب الثاني ثم نقله إلى الزكاه وهكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان متدرجا في دعوته وكان صلى الله عليه وسلم بابا بابا وفصلا فصلا إنه في مكه لم يتكلم الله عليه وسلم عن الحدود ولم يتكلم عن المال العام ولا عن الربا ولا عن الاخلاق العامه ولا عن الاداب كان يدعو الى لا اله الا الله وان محمد رسول الله يدعو الى التوحيد الخالص اعبدوا الله ما لكم الاله غيره فلما انتقل المدينة صلى الله عليه وسلم اخذ يدعو الى بقية الفرائر ولذلك تجدون الاسلام فيضة هكذا شهادة لاينا الله ونمحمد رسول الله ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم اتت الفرائر في المدينة ثم اتت الاداب والاخلاق الى انه ما مات صلى الله عليه وسلم والله حتى ما ترك, ما ترك خيرا الا دلنا عليه وما ترك شرا إلا حذرا منه إلى درجة ان دقائق دقائق الآداب والأخلاق والسلوك يا أخي في مسألة السواك أكثر من عشرة أحاديث السواك تخلي يعني تخلير العسنان مسألة يعني مسألة قضاء الحاجة فيها أكثر من عشرين أحاديثا وما ذلك مسألة الطارة وجزئيات الطهارة جزئيات حياة الإنسان الخاصة فما مات صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له الدين حتى في آخر الأيام من آخر الأيام قبل وفاة صلى الله عليه وسلم بما يقال ثمانين يوما أنزل الله ورسول الله عليه وسلم في عرف على ما قتل أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما نزلت هذه الآية إلا بعد ما أخذ صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين سنة يبين الدين لكن بالتدرج بابا بابا وفصلا فصلا ومسألة مسألة ولذلك يخطي من طلبة العلم ومن العلماء والدعاء من يأتي إلى المجتمع فيصب عليهم القضايا صبا ويجمع لهم أكثر من قضية ويحشر عليهم المسائل حسرا ويريد يفهمون الدين كله في أسبوع وفي شهر العلم يتعلم مسألة مسألة حتى يقول الزهري العلم يأخذ يأخذ حديثا حديثا من أخذ العلم جملة ضيعوا جملة هذا من كلام الزهري ما يأخذ العلم مرة واحدة ولا دفع واحدة فكان صلى الله عليه وسلم متدرجا في دعوته الناس مسألة مسألة فلما وعوا عن التوحيد وهي القضية الكبرى التي بعث بها صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الصلاة فعلمهم ثم الزكاة ثم السيام ثم الحج وهكذا من أساريب إصلا الله عليه وسلم في الدعوته إلى الله سبحانه وتعالى الحوار فهو الذي بعث بالحوار الصادق الصريح ونحن أمة الحوار لا مشكلتنا نحن المسلمين أننا لا نفعل الحوار أكثر في حياتنا لا في بيوتنا ولا في مدارسنا ولا في, في, في شعوبنا ودولنا فأصبح غيرنا يرى أن الإسلام ليس في حوار الحوار بعث به صلى الله عليه وسلم والحوار أطلقه صلى الله عليه وسلم من عند الكعبة في مكة حتى لما جاءه الوليد بالمغيرة استمع له صلى الله عليه وسلم وهو يركع عليه المسال وهذا من باب الحوار لأنه يجعلون من أهداب الحوار الآن أنك تكون منصتا يعني حسن الاستماع منصتا لما يقال لك لا تقاطع المتكلم هذا من ضمن الاداب الكثيره فرسول الله صلى عليه وسلم لما تكلم منه الوليد المغيرة المغيره وخاذي عرض عليهم من يعرض عليه خيارات اخرج صلى الله عليه وسلم يوسط لم يقاطعه ولم يتكلم حتى انت. حتى في السيرة كلما انتقى انتهيت يا ابو المغيره يقول يقول انتهى اللي عندك في جوع الذي في جابك تكلم كل ما عندك بغير شيء هذا هو ادب الحوار ثم تكلم عليه الصلاه والسلام في كتاب الله عز وجل يقول الله للرسول صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فعجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا مأمنع قل افتح سمعك افتح بصرك افتح قلبك اسمع ماذا يريد أن يقول وأسمع أنت الذي عندك من حجة فالرسول الله عليه وسلم بعث بالحوار الصريح الصحيح حتى يتوصل مع المخالف إلى نتيجة بهذا الحوار أتاه رجل من أهل الطائف شاب ثقفي فآمن وأسلم قال إلا مسألة واحدة مسألة الزنا فأخي أسلم يحاول يقول, يقول لهو الرجل الشاب هذا لا يستفع أن يترك الزنا يقول مستعد يصلي ويصوم ويحج ويزكي إلا الزنا فأخي أسلم يحاوله بلطف وبسكينة قال أترضاه لأمك قال, قال قال لأختي قال لا قال لخالتي قال قال لعمتي قال فالناس لي يرضونه قال فإني أتوب إلى الله من الزنا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة عدم التشهير بأحد لم يكن صلى الله عليه وسلم يفضح الأسماع على المنبر ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتعرض الكيانات ولم يتعرض للأسر صلى الله عليه وسلم ولا بالقبائل كان عفا كريما حييا صلى الله عليه وسلم كان يعرض بصاحب المشكلة أو صاحب الخطأ يعرض تعريضا وهو صلى الله عليه وسلم اذا اخطا قوم واذا اذنب اناس ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا ما بال اقوام يسلعون كذا وكذا فيفهم صاحب الخطا ويعلم انه اخطا دون ان يشهر صلى الله عليه وسلم به فكان صلى الله عليه الستر ويقول ان الله حي ستير ويقول صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والاخره فيطالب صلى الله عليه وسلم عدم كشف الأسماء وكشف الأسرار وعدم فضيحة الناس والتشهير بالناس وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يجاهر الإنسان بالخطأ كل غرف أمة يقول في, الصحيح صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كل أمة معافى إلا المجاهرين يعني الذي يجاهر قالوا قالوا المجاهرة أن يبيت الرجل على ذنب ويبيت ربه يستره ثم يخرج في النهار يقول يا فلان فعلت كذا وكذا فعلت كذا وكذا فالله يحب الستر سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بعيث بالستر والرسول الله عليه وسلم لم يكن مجرحا لمشاعر الناس ولم يكن يصر على كرامتهم الله عليه كان يحترم ذوات الناس ويعلم ان المذنب هذا الذي اذنب له في خير بقي له حق الاسلام بقي له حق الانسانيه لان وراء الانسان هذا اسره وراء الانسان هذا مجتمع وراء الانسان هذا قبيلة فما كان صلى الله عليه وسلم يحب ان يشهر بالاسماء وما كان صلى الله عليه وسلم يتقصد الأعراض كان هو العف, العف الكريم السمح صلى الله عليه وسلم وأي الخلق تكسب إلا من خلقه صلى الله عليه وسلم يقول شوقي المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء كل مصلح في العالم فإنما أصبع في يد محمد صلى الله عليه وسلم أو ذرة في يعني في جبل محمد صلى الله عليه وسلم أو قطر ماء في بحر محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول البوصيري فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديمي ولذلك الذي يظن أنه سوف يصلح الناس ويجرح الناس ويظهر عوارهم ومعايبهم ويرغي كياناتهم ويشطب على أسمائهم ويجرح مشاعرهم إنه مخطئ إنه قد غلط غلطا بينا ينبغي على الإنسان أن يدعو بالستر بالسماحة باللطف وأن يجتنب هذا التشهير وأن يعرض فقط تعريضا حتى يعرف صاحب الخطأ رسول الله عليه وسلم كان يضرب الأمثلة في دعوة من أساليبه كان يضرب الأمثلة إن مثلي ومثلكم يقول رسول الله عليه وسلم كمثل رجل قام على عند نار فأخذت هذه الج... يعني الجنادب يعني أوقد نارا فأخذت هذه الجنادب يعني مثل الجراد والحشرات والفراش تقع فاخذ الرجل يذب يذب هذه عن النار وهي تقع فيه تتقحم في النار فالرسول الله عليه وسلم يقول إنني أنا بعزت وأمنعكم من نار جهنم وكان يقول أنا النذير العريان النذير العريان يفهم العرب من أمثلتهم وهو الرجل الذي ياتي عند قومي إذا جاءت مصيبة أو كارثة أو حرب فيقطع ملابسه عند قومي حتى يصدقون أنه نذير لهم ويخرجون بسيوف المقاتلون فقل انا مثل ذاك النذير يعني انا أنذرتكم النار أنذرتكم غضب الله سبحانه وتعالى فهو صلى الله عليه وسلم مرة يذكر لهم قصة كان في من كان قبلكم ويذكر القصص لهم ثلاثة الذين دخلوا في الغار مثلا الثلاثة الأكرع والأعمى والأبرص صناعة العلم مرة بالمثل مرة بالكصة مرة يقولون بالحوار وبالمنطقة العقل مرة يستثير العاطفة على الصلاة والسلام أحياناً يدعو صلاة العلم بالقدو والعمل لا يكتفي بمجرد الكلام بل يقف صلاة العلم أمام الناس ويعلمهم بالعمل وهم يرونهم ويشاهدونه يكون أثبت في أذهانهم يتوبّى صلاة العلم أمام الناس فيرونه كيف يتوظى وينقل الواحد منهم فعل رسول الله عليه وسلم الناس مجتمعون فيدعوا صلى الله عليه وسلم بإناء فيأتون بإناء فيهما فيتوظى ويتمظم ويغسل وجهه صلى الله عليه وسلم ويغسل يده اليمنى ثم ليصره ويمسح رأسه وقدمه الأيمن وقدمه الأيسر ثلاثا وهم يرون ويسمعون أذكار الوضوء ويرون هديهم في الوضوء فيعلمهم ويقول من توظى نحو هذا ثم قال اشهدوا أن لا إله أهل الله أن محمد العبد والرسول فتحت له أبواب الجنة الثمانية صلى, صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر على المنبر صلى استكبر الكبيرة ونزل فسجد في الأرض لما ركع نزل سجد في الأرض صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتمون يصلي علمهم كيف يصلون لم يكتفي فقط محاذرة عن الصلاة ومحاذرة عن وضوء إنما كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم الحركة وكان يعلمهم الأداء بفعله صلى الله عليه وسلم وبحركاته فكان من أساليب دعوة صلى الله عليه وسلم العمل حتى يعملون بذلك وكان صلى الله عليه وسلم منهجه الرفق وكان يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانك فكان رفيقا رقيقا رحيما قريبا من القلوب حتى لو واجه أكسى الناس وأشد الناس بغضل وكراهية أخي صلى الله عليه وسلم يلائنه وأخي صلى الله عليه وسلم يرفق به واخيرد حتى من اليهود وهم قد يعني حاولوا قتله وسموه شات عليه الصلاة والسلام ومع ذلك دخلوا عليه فقالوا أسام عليكم هم اليهود يقولون للرسول اللي والسلام أسام عليكم والسام عند العرب هو الموت معنى كل الموت على الرسول اللي والسلام صانه الله من دعائه محفظه عليه الصلاة والسلام بما أطى فقالت عايشة وهي وراء الستر عليكم السام واللعنة هذا الصحيح قال ما هي عايش أنكر عليها إن الله لا يحب الفحش ولا يتفعه قالت يا رسول الله ما سمعت ما قالوا قال وقال وأنا رضبت عليه قلت عليكم فقط بهدو عليكم قالهم السام عليكم يا المصر قالوا وعليكم لكنه ما زاد عليه الصلاة والسلام وما لعنهم وما شتمهم فكان عفا حييا لا يجاهز السيئة بالسيئة لكن يعفو ويصفح وربما صلى الله عليه وسلم جاهز على السيئة بالحسنة حتى كما قال له ربه ادفع بالتي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوت كأنه ولي حميم ويروح عن صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أصل من قطعني ونعطي من حرمني ونعفو عن من ظلمني فكان صلى الله عليه وسلم لا يواجه السيئة بالسيئة باكل يواجه بالحسنة مثل أنا يعجبني يقول أبي تمام إذا مرضنا أتيناكم ونعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذروا فكان صلى الله عليه وسلم إذا أسأله صخص من الناس حاول أن يحسن إليه صلى الله عليه ويصبح ذاك الرجل معه في دينه أو حليفا له في يوم ما أو صديقا له على الصلاة والسلام وكان المدرفك صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة مثل موقف العرابي الذي كما في حاجة في المسجد فإن الصحابة قاموا يؤذبون أو يعزروا قال ماه دعوه فلما انتهى دعا بدلو من الماء وصب على بوله ودعا الأعراب ولاطفه وأحسن القول له وقال له إن هذه المساجنات صلح الأذى والقذر إنما هي للذكر وقراءة القرآن والصلاة فقام الرجل معه وصلى بعد ما توضى وقال فيه بعد ما عجبه يعني العراب يعجبه وحج الرسول الله سلم وعجبه ورحمة الرسول الله سلم وعطف الرسول الله سلم يعني واستنكر الاعرابي وثبت الصحابه بدون ضربه فقال في التشهد الاخير اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فقط ابغى الرحمه لرسولنا صلى الله عليه استولى على مشاعره الدرصوده صلى الله عليه وسلم واخلاقه واخلاق الرسول صلى الله فلما سئل صلى الله عليه وسلم قال من الداعي اهنيفا يعني ما الذي قال هذه الكلمه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا قال أنا قال صلى الله عليه وسلم قد تحجرت واسعا يعني رحمة الله وسعت كل شيء يعني فقط لي ولك يعني ضيق ضيقت واسعا الله وسعت كل شيء كما قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فنحن أشياء الله أن تسعنا رحمته وأن في رحمته بفضله وكرمه من هذه صلى الله عليه وسلم في دعوته اليسر والتيسير وكان كما سلف الصحيح يقول يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر فكان صلى الله عليه وسلم كما وصف ربه وان يسر كيسرا يسيرا في عبادته في صلاته يسرا في خطابته ميسر حتى في لباته وفي طعامه لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا فلا تجد ذاك العسر وليما شقه لأن الله سبحانه وتعالى بيّن له لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يسر فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال لا يكلف الله نفسها إلا وسعها لا يكلف الله نفسها لما أتاها طاهم أنزلنا عليك القرآن يتشقى ونيسرك اليسرى في آيات وأحاديث كثيرة وكما قلت لكم كان صلى الله عليه وسلم يطالب أيضا بالتيسير يطالب الإنسان أن يرحم الناس وأن يسر عليهم سواء في الصلاة أو في الخطابة لا يطول في الخطابة لا يطول في الصلاة لا يشق على الناس في أمر من الأمور حتى في الموعظة لا يعظى الناس يعني ليس من الهدي أنك دائما في كل مناسبة وفي كل جلسة تعظ الناس موعد طويلة فتكره لهم الوعظ وتكره لهم حتى يقول ابن عباس لا تأتي الناس وهم مقبلون على أمور دنياهم فتعظهم لكن ترقهم فإذا فرغوا لك وطلبوا منك فعظهم يقول ابن عباس بطلابه عظوا الناس في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاثة ولا تجدوا على ذلك ويقول ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه وعددنا يا عبد الرحمن لك وعدتنا كل يوم كان يعظهم يوم الخميس كان بالمسعود يعظ أصحابه طلابا منهم عالقمة بن من الأسود منهم مسروقا من العجدة وغيرهم كان يعظهم كل خميس فمن حسن وعظه لأنه تلميذ بار صادق للرسول من حسن كلامه قال وعدنا يا عبد الرحمن لك تعظنا كل يوم وهنا يعظهم في الأسبوعين لمرة قال إني ما تركتكم إلا كراية السلام عليكم فإن الرسول الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراية السلام علينا يعني لألا يمل الناس ولألا يفجر الناس الناس إخوة لهم طاقات والناس لهم يعني درجة محددة في الاستعداد والتلقي فالله الله في الرفق بالناس في الموعظة في الخطبة في الصلاة وحاولوا أن يعني أن تفهموا طبيعة المدعوين هؤلاء ماذا يناسبهم وما هو الوقت المفضل لديهم حتى لا ننزع الناس من مشاكلهم ومشاغلهم ومن اهتماماتهم فيكون لسان فقيرا في كلامه كان عليه الصلاة والسلام من هدي عدم الاستئثار بشيء عدم الاستئثار بشيء لم يكن يستأفر على الصحابة بأكل خاص كان صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يعني يمدون البصاط هو أحيان يمد البصاط صلى الله عليه له أم أنس رضي الله عنها بخبز الشعير لما اخبرها انس انه صلى الله عليه وسلم جاء وجوع الثرى في وجهه فارسلت باقراص من شعير في, في, في مثل الزنبيل فاسهب فلما راسل الرسول الصحابه جلس دعاهم وكسر الشعير واكل معهم ومر معنا في اعناق جابر جلس الرسول الذي كان يباشر على الصحابه وكان يقدمهم ويقلطهم على الأكل حتى لما انتهوا وشبعوا اكل فيما باصى صلى الله عليه وسلم فما كان للرسول صلى مجلس خاص كان احيانا يقطجلسه صلى بين اصحابي وكان يتكئ بين اصحابه صلى وكان إذا تلافك مع اصحابه واصبح مع رجل له يعني له عقبه مع رجل جمل معهم او راحله او فرس كان يرتب صلى الله عليه وسلم مره والرجل مره وكان في حديث السير لما خرج مع جماعه من الصحابه حاج يقول انا اذبح الشاء قال الثاني انا اسلخه قال الثالث انا اطبخها قال صلى الله عليه وسلم وكان كان الذي عامل يقوم صلى الله عليه وسلم يعمل لم يكن يجلس على كرسي صلى الله عليه وسلم وينظر اليهم يكون عنده مجلس خاص أو ديوان خاص أو ديوانيه كان حتى لما بنوا المسجد كان صلى الله عليه وسلم ينفض يط... يطيلون الطين ويحمس صلى الله عليه وسلم يحمل معهم اللبنه وكان ينفض التراب عن عمار بن ياسر وقال وحي وح عمار وحي سميه تقتل الفئه الباغيه ويوم بنوا بناء معه صلى الله عليه وسلم حفروا الخندق والرسول صلى الله يحفر ماهم سحاس صلى الله عليه ومعه رجل آخر لأن صلى الله عليه وسلم إثنين إثنين يعني كل إثنين من اصحابه واحد لأنه يحتاج الحفر يحتاج رجل يحفر jupe ويحفر ويملاء والثاني يوصل الزنبيل إلى خارج الخندق فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل مرافق له فرسول الله يُعبِّ الزنبيل وهذا يأخذه ويوصله إلى هنا ثم إذا ثأبت أخذ الله صلى الله عليه وسلم بالزنبيل وذلك بعدما يعبِّ من skip فكان الله عليه وسلم يواجه يواجه صلى الله عليه وسلم الحياه مع الصحابه وكان عليه الصلاه والسلام لم يستأثر بشيء يعني من الغنائم بل هو صلى لم ياخذ من الغنائم شيء كان يوزعها على الناس عليه الصلاه والسلام وكان اخر من ياكل اخر من يشرب واخر من يرتاح واخر من يروى صلى وسلم فهذه هدي هو صلى الله, صلى الله وهذا وهذا طريقته المثلى التي ذكرت في كتاب الله عز وجل في سيرته صلى وسلم وأثنى علي عقلاء العالم وبهذه الدعوة نصره الله نصرا مؤزرا وسار له الثناء الحسن والذكر الحميد وأصبحت الآن ملايين الشفاه تترطب بالصلاة والسلام عليه ملايين الأكباد الآن في العالم ترفرف محبه صلى الله عليه وسلم ملايين القلوب تخفك بحب رسالته عليه الصلاة والسلام فنسأل الله أن يوفقنا لاتباع هذا النبي الإمام المعصوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خدام رسالته وخدام مبادئه والدعين إلى منهجه نسأل الله أن يكرمنا وإياكم برؤية محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله والحي القيوم الرحمن الرحيم أن يكرمنا بمصافحة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن من حوض شربة لا نظم بعد عبدا وأن يغلنا تحت لواءه ويحصرنا معه في جناس ونهر في مقعد سكة عند ملك مقترب صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على منهجه الى يوم الدين الشافع المعصوم والناهادي فاخذ بؤادي تجد أطرافه مزعاد وألقه في رحاب الربع والناس وضع قميصك يا بصري أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادئ